يشتركون في ق ر ا ء ة كتبه ا ل ع ر ب ي ة و ا ل إ ف ر ن ج ي ة ويترددون معا على ا ل إ ه ي ا ء ا ل و ط ن ي ة وقلما يترددون على غيرها فلا يزالون متنقلين ف ت ر ة بعد ف ت ر ة بين الحي الحسيني والحي الزينبي أ و بين م ن ش ي ة ا ل ق ل ع ة و ظ ا ه ي ة العباسيه أ و بين ا ل ر و ز ة والخليج على حسب المناسبات وعلى المناسبات الأوقات هسب مناسبة من غير في كثير من الأوقات وكان ر ح ت ا له نقائد الدنيا مجتمعات نقائد الشباب ونقائد الحياه ا ل ف ن ي ة ونقائد الاختلاف في البيعه الجماعة، فيها ولم تكن فيها من دواعي التفرق دواعي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 و م ط ع ة ا ل ق ر ا ع ه وتعود من يضمن قراءتها أ ن يتحرى نظائرها حيثما راها ل المساع ا ح مجتمعين في كان الكاتب ا ل إ ن ج ل ي ز ي العظيم توماس ا ك ر لانه ي هو مهور ل قله ل ح د ي ث أ كما يعلم الكثيرون بين قراء الأربية الكراعة صاحب كتاب ا ل أ ب د ا ل الذي أ ق د فيه فصلا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجعله نموز جلب طوله ا ل ن ب ض ي ة بين ع ب د ا ل العالم الذين اختارهم للبسط والتضليل وإنا ومواد واستنكرناها سوء والسوء الزوق إذ لنتذاكر عثنائه النبي من الحاضرين نابية أغذبناها من أعراءه الغرباء لها لما فيها من سوء الأدب على للرهد كلمة بدرت أهد وصوء وكان ص و و الطبية الفتاه الذي بدرت منه ا ل ك ل م ة م ت ح ذ ه لكن يتداهر ب ا ل م ع ر ف ة ويحسب أ ن ت ط ا و ل على ا ل أ ن ب ي ا ء من لوازم الاطلاع على ا ل ف ل س ف ة و ا ل أ ل و م ا ل ح د ي ث ة فكان مما قاله شيء عن النبي والزواج وشيء عن ا ل ب ط و ل ة فحواه أ ن ب ط و ل ة محمد إ ن م ا هي ب ط و ل ة صيف ودماء ا ل بطويحك صوق الصيف ما أهد كما ص د ق ت ه عند بهذه ا ل ق و ل ة ا ل ن ا ب ي ة وقال صديقنا المازني بل السيف أ ك ر م من هذا و إ ن م ا صفق صاحبنا شيئا آ خ ر يستحقه و ع ش ا ر إ ل ى قدمه وارتفعت ل ه ج ة النقاش حنيهتنا ثم حدات بخروج الفتى صاحب ا ل ك ل م ة من الندي وع اعتضاره قبل خروجه ب ت ب س ي ر كلامه على معنى م ق ل و ل أ و خيل اليه أ ن ه مقلول وتساؤلنا ما بالنا نقنع بتمجيد كارليل للنبي وهو كاتب غربي لا يفهمه كما نفهمه ولا يعرف ا ل إ س ل ا م كما نعرفه ثم سالني بعض ا ل إ خ و ا ن ما بالك ع ن ت يا فلان لا تضع لقراء ا ل ع ر ب ي ة كتابا أ م محمد أ ل ا ن م ت الحديث قلت أ ف ع ل و أ ر ج و أ ن يتم ذلك في وقت قريب ولكنه لم ي ت م في وقت قريب بل تم بعد ثلاثين س ن ة وشاءت المصادفات العجيبه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 بيد انه لا يستطيع أ ن يقيسه بمقياسه و ع ن يشعر بشعوره في مثل تجاربه وفي مثل السن التي أ ص ط ل ع فيها بالرساله ة وإن تقارب السن تقارب ن غنى ننعى من النواحي أين ا لا الشعب البعيد كنا قبل تلك السنين الثلاثين إنها مصافات في عالم الفكر والروح لضرورة لتقريب ذلك قبل تلك شتى في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 لمحت عين في وكم ا ا النهار ل لمحة ع عين ر ض في و لذلك كله من أ ث ر في توطيد الرعي و ت ه د ئ ة ا ل ث و ا ئ ر و ت ز ه ي ه الغبار وكم يضيف ذلك كله إ ل ى الشباب الباكر الذي كان ي ح ل م ي و م عيد بالعظمه في كل عوج وبالعوج المحمدي في عليا مراتب الانبياء الخيره في الباقع الخيرة في ذلك التاخير واليوم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 في الذهن ط ب ي ع ة المقام المحمدي من تلك ا ل أ ق ا ب ي ل التي يلغط بها ا ل أ غ ر ا ر والجحلاء عن حذلكه أ و سوء ن ي ة و ن ظ ر ن ا اتفاقا ف إ ذ ا ب ع ط و ل الفصول فيه الفسلان اللذان ش ر ه ن فيهما موقف محمد من الحرب ومن ا ل ح ي ا ة ا ل ز و ج ي ة ل أ ن ه م ا ك ا ن مثار اللب تلك الليله ة مقربة على من وكان مثار ا ل ل غ ة في كل ما ردده الصفحاء الشانعين من ا ل أ ص ل ا ء وكان كل مثار اللغة في كل ما ا ردده ل في ص ف ح ا ا ء ل ش ا الأصلاء ن ن من ع ي والمقتدين في هذا الباب فصير القاري أ ن أ ب ق ر ي ة محمد أ ن م ا ن يعدي معناها في حدود ا ل م ق ص و د ة ولا يتعداها فليس الكتاب سيره ن ب و ي ة ج د ي د تضاف إلى, الى سير ا ل ع ر ب ي ة و ا ل ا ف ر ن ج ي ة التي حفلت بها ا ل م ك ت ب ة ا ل م ح م د ي ة حتى ا ل آ ن ل أ ن ن ا لم نقصد وقائي ا ل س ي ر ة لذاتها في هذه الصفحات أ ل ا اعتقادنا أ ن المجال متسع لعشرات من ا ل أ س ف ا ر في هذا الموضوع ثم لا يقال إ ن ه استنفذ كل الاستنفاذ وليس الكتاب شرحا ل ل إ س ل ا م أ و لباس إ ح ق ا م ه أ و دفاعا عن ه أ و م ج ا د ل ة لخصومه فهذه أ غ ر ا ض مستوفاه في مواطن ش ط ة يقطب فيها منح زوهى ولهم د ر ا ي ة بها و ق د ر ة عليها إنما إنسان إنسان يدين يدين محمد بالمقدار الذي يدين به كل إنسان ولا يدين به المسلم مسلم الكتاب الذي ولا وكفاء وبالحق الذي يسبط له الحب لأبقرية كل له قلب كل إنسان وليس في قلب كل وكفاء تقدير به به يسبط في في فمحمد هنا عظيم ل أ ن ه ق د و ة المقتدين في المناقب التي يتمناها المخلصون لجميع الناس عظيم ل أ ن ه على خلق عظيم و إ ي ت ا ء ا ل ع ز م ه حقها لازم في كل ع ا و ن ة وبين كل قبيل ولكنه في هذا الزمن وفي آ ل م ن ا هذا أ ل ز م منه في أ ز م ن ه أ خ ر ى لسببين متقاربين لا لسبب واحد أ ح د ه م ا أ ن العالم اليوم أ ح و ج مما كان إ ل ى المصلحين النافعين لشعوبهم ولشعوب كافة ولن ش ع و و ب كافة ل يطاه لمسلم أ ن يهدي قومه وهو مغموط الحق معرض ل ل ج ف ة والكنو والسبب ا ل آ خ ر أ ن الناس قد ا ش ت ر ؤ و ا على ا ل أ ز م ة في زماننا بقدر حاجتهم إ ل ى هدايتها ف إ ن شيوء الحقوق ا ل ا ا م ة قد أ غ ر ى أ ن ا س من صغار نفوس بإنقار الحقوق الخاصة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 و ا ع ت ق ا د ه م أ ن ه قد أ ت ى بالجديد الناسخ للقديم في كل شيء حتى في ملكات النفوس و ا ل أ ذ ه ا ن وهي م ز ي ة خ ا ل د ة لا ينسخ فيها الجديد القديم يرون أ ن البخار يلغي الشراء وربما كان ا ل ا خ ت ر ا ء السابق أ د ل على ا ل ق د ر ة و ع ب ي ن عن ا ل ف ض ل من ا ل ا خ ت تلاه ر ا الذي ا ا ء ل من خ ت ر ا ء الذي تلاه ولم يكن ليتلوه لولا ما تقدم عليه وينظرون الى اقطاب الدنيا كان الاصل في النظر اليهم ان يتجنوا عليهم ويسلبوا كرامتهم ولا يثوبوا الى الاعتراف لهم بالفضل الا مكرهين بعد ان تفرغ عندهم وصائل التجني والافتراء هذه الافه حده تهبط بالخلق الانساني الى الحضيض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 ويتساب في إ ق ر ا ر ه المسلمون وغير المسلمون ن ا ف ي ا في هذا الزمن الذي ارتبط فيه مقاييس التقدير إ ن ه لنافئ لمن يقدرون محمد ا وليس بنافئ لمحمد أ ن يقدروه ل أ ن ه في عظمته ا ل خ ا ل د ة لا يضار ب إ ن ك ا ر ولا ينال منه بغير الجحلاء ل ا كما نال منه بغير الكفار و إ ن ه لنافئ للمسلم أن يقدر والبينات يقدر التي يراها غير محمداً بالشباهد المسلم فلا يسعه إلا, الا ان يقدرها ويجري على مجراه فيها لان مسلما يقدر محمدا على هذا النحو يحب محمدا مرتين مره بحكم دينه الذي لا يشاركه فيه غيره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 فتنحرف عن السباء وهي خ ا س ر ة بانحرافها ولا خ س ا ر ة على السباء إ ن عمل محمد لكاف جد ا ل ك ف ا ي ة لتخذيله المقال العثنى من التعزيم والعجاب والثناء انه نقل قومه من ا ل إ ي م ا ن ب ا ل أ س ن ا م إ ل ى ا ل إ ي م ا ن بالله ولم تكن أ ص ن ا م ا ك أ س ن ا م يونان يحسب للمعجب بها ذوق الجمال إ ن فاته أ ن يحسب له هدى الضمير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 لان ا ل أ ب ا ر ي ة ق ي م ة في نفس قبل أ ن تبردها ا ل أ ع م ا ل ويكتب لها التوفيق وهي وحدها ق ي م ة يخالي بها التقويم ف إ ذ ا رجح بمحمد ميزان ا ل أ ب ا ر ي ة وميزان العمل وميزان ا ل ع ق ي د ة فهو نبي عظيم وبطل عظيم و إ ن س ا ن عظيم وحصننا من كتابنا هذا أ ن يكون بنانا توم إ ل ى تلك ا ل ع ز م ه في آ ف ا ق ه ا ف َ إ ِ ن َّ البنان ََْ ل َ ا ق ْ ب َ ر ُ و ا على ََ ا ل ْ إ ِ ش َ ا ر َ ة ِ من َِ ا ل ْ ب َ ا ع ِ على ََ ا ل ْ إ ِ ح َ ا ت ِ و ََ ف ْ ض َ ل ُ من ِْ عجز َِْ المحيط ُِِْ ط ا ق َ ة ِ المشير ِْ عباس محمود الاقال